لملائكة فإنا بما أرشلتم به الكافرون فأما عاد فاشتكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أقزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَجَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ وَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُ وَسُئِلَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا ثَمَّ أَبْصَارُهُمْ وَأَذْنَانُهُمْ وَجُنُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ